111. وكلا وعد الله الحسنا 112. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 113. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن 119. فإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها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 لا سَلَّمُوا أَن يَعْفُوا عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورٌ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ كثيرا وسعة وَمَن 119. مِن من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما